بسم الله الرحمن الرحيم. فوحق جبار على العرش استوى من غير تمثيل كقول الجاني ووحق من ختم الرسالة والهدى بمحمد فزاه به الحرمان لو قطعنا بمعول أعراضكم ما دام يصحب مهجتي جثماني. ولا أهجو أنكم وأثلب حزبكم حتى تغيب جثتي أكفاني ولا أهتك النب منطق أستاركم حتى أبلغ قاصيا أو داني وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا كلي وحين سكن مد او يقهرن هلكا إن ان اين وحكت المانه محاضره لقدت مسجد الهدى محاضره استو عنوانه وهو هي الرجل وجي على الافراخ الذياء التلفيه ولا امجون صغيركم وكبيركم غير ظل قد سبني وهجاني ولا أنزلن إليكم بصواعق ولا تحرقن كبودكم نيران. ولكن هذي ملامر بقول زوركم. ولا يخمد النشواضكم طوفاني ولا اقصدن الله في خذلانكم ولا يمنع عنا جميعكم خذلاني ولا حملن على عتاتق غاتكم حمل الاسود على قطيع الضان ولا ارمينكم بصخر مجانق حتى يمدعتوكم توكم سلطاني وحاكبر أخبار أخبار أخبار لحياة أفرت أنك حدقوا هرية بس ما هذا هو بحيث عتي طاعت يصدق ولا اكتبن إلى البلاد بسببكم فيسير سير البزل بالركبان ولأدخضن بحجتي شبهاتكم حتى يغطي جهلكم عرفاني. ولِما الله عسكَرَ سواء أنت يوسف بعدُ ولا كري يقول العين. كي كهر يسوع. شم خلاص وكل يانك مركي عن أدي حارد بيسلم حان سترى. مراشين ترى بقز بقفر انستقر. سدَع وجد. استقر شم تامر وجب بدين ما يشم تا خلاص وما في الماء بدونه. وأحقب بنا في هذا كذي جياف وكله. كان السران كصوت سيدنا موتاع. كي تبلي كواطن صوغر كنا كبيوي يا عم يا بلا آذاني. إني لا أبغضكم وأبغض حزبكم بغضا أقل قليله أضغاني يوسفوا على طرو تفرق الدينا يواك عقيدة له حين ما بخار بين سواي صن عشان من السواي صن مسعيش كهربي يا واحد صين مسعيش ما هو جراني ويا المبدجان وليجي مود فلسان كتاب عقيدة عقيدة بقاعد سدو جانكا مسعيش يا وحه هيتطلع مسالي سكر قيام مسالي سكر الخلاص يو فرو الواس كانتين حين لو كنت أعمى المغلتي لسرني كي لا يرى إنسانكم إنساني تغليق قلوبكم علي بحرها حلقاً وغيضاً أيام غلياني. هرب من وراه الله يستقيم من كل الله صلوا. رأس وحن كوري. مئة في سنين. إتقا سمر خلاف سنين. أوحى كور الشماعدن اعتصامك منها بكله أهدين تنهاء. أو استفسير النجع إتقاسات تنهاء. أو اللي بعدين يسفنون تيناس أقول ها ولا نحن نجع مثلاً أقول ربي فيكم غضبا وجملة العقباني. يوسف وعريت يوم على وشك ان تطياف تفور رقوب طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابي القه من شرائق رأ كتابك كفى نفسك اليوم عليك حساب ما, ما, ما لم تره صيظه ما لم تلحق ترى تعود بنين وليه إلهي توفيتي ما لم هي كلية ما لم قر من قربو أنتم جالسين لا إله ولا بحق الله وليه مؤران ما لم تقول صورة فسوق قرتين قوله يا ولد خافي <تصفيق> ثلاثه مع هذا اصلا ايش هو وين يا سياره ورتسام قوه انك شو هو وين مع هذا على اليدين يلاهه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 رافعين <تصفيق> الى سريه هبينكا قميته بهن جماعه صلى سبوي من الساعه الاولى ولا لا لا راح يذكرنا دينك او محافظه كده المسلمين تي كلام هذه ما قال سيدنا ذكر ما غيرتي نعملها كترقاض ساي اسلامكي كلمه الا وان وحل تلتزم جماعه المسلمين وامامه فكلوا امامهم بالامامته المسلمين تكون امام او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 وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا لكن دي البلد غربه حسين لوفرك قال غربه دك قلبي هذاك قد نكرينا كو كيفاش صوريني واحد اترام يدوك بوطانك يرينا معاه كيفاش صوريني هذاك ما كان في هذه هو في الاخره اعما واضل سبيلا اتحدث من ام يمكن معوضات اتحدث دعوه الدين بدك ينو بندكتان سلاع اللغه الروساني انا ساذينته او يا علميا انا انا استلتي انا عر والد والد واو والد العرمي يا بلوحة ترى تصامي ماني انفستي مس تقوى صلاه دورت كبرتا يد لو جو جو دبر طريقه ما خاصه تكيت تراني 30 نقطه ضمان كلكم 30 نقطه تفدي مجري يا بالمثل، وليوم مثالي بخير كم تقولها، بل المقرب على مثالي كي تلبكي سكر بقناه وكذا. أضوي موتوا بغيظكم وموتوا حسرة وأس علي وعبد كل بناني قد عشت مسروراً وموت مظفراً. ولقيت ربي سرني ورعاني وأباحني جنات عدن آمنا ومن الجحيم بفضله عافاني ولقيت أحمد في الجنان وصحبه والكل عند لقائهم أدناني لكن هل في من البادية إلى الحجبية بس لا يعرف شيء وين وحدي اكتوي ما يجهل الرشد من خاف الإله ومن أنسى وهمته في دينه الفكر فيما مضى فكرة فيها لصاحب بها إن كان ذا بصر بالرأي معتبر أين القرون وأين المبتنون لنا هذه المدائن فيها الماء والشجر واختلاف بالنياة <تصفيق> و وقت ولات وحفاوي او يولي فالتلاتين كان رب وضعنا هناي مدن فكتابن كان قد ديوان كو يولي رب بقلب يدك اهدان كلغي لدوليا ورقبنا من فكات اللو كان لم لربي صالحا لكن بإسخاط لكم أرضاني. ما عندك دبلة محاضرتي وهران وقل <سؤال> لي مستقبل ولا. ما كنت سين لغات. لغتي لغات أنا أبي صدقنا. يعني كنت شو كل مسافر أسبوعين. وحالي بقولي محاضرتي شو جيسي أظيفني ما كنت شرط. سلطان كعبه هاي. عقل كعبين كدبلة. كمدري يوم كوري Pălăieșul aia de cămătărețe și așteptăi, așcutea rău, așteptăi nu-i nimic, nu așteptăi fi din devenit. Să se apere de el. Călmetele voastre, Allah îi mulțește pe noi, orice dați. Voi magazii, magazii sunt de pământ Ha, فهذا عين نتاسي كيد الشايخ حتى الشايخ أنا لقى سوته وشايخ بيجيب هالاضرجة. جال كيوان كل بادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدو ومبينا. استوى أورج دليلي. أويلي. شاكم يساجع لجسوري. الدين لجسوري من جيش بنوين. دم دونه ودم <تصفيق> فلسطين. دام الشارع يجري أرضا سوّاريندا. دام الشارع الليبتي دبارة سوّارينيا. حبّ حبّ بلا يد وقارصنا إلى سوّار. دام الشارع يسير يجري ثا سامي أبو شهرين، مش لقيري مش رانجك سوتشني شاء الله، هل كان بحر لقيري باب، هل كان أبوك أنا قارض حنستماعي، أنا تمرة الأحباب حنضالة العداء، أنا قصة في حلق من عاداني، وأنا المحب لأهل سنة أحمد. منك يجوا ليه مقدمك حارب يستمر كنا إلى الإسلام أول رحو يري رسول رحو يري هل دين لله ولرسوله ولكتابه و المسلمين و المسلمين وعامتهم عامتهم وعامتهم. أعمتهم و عامتهم ما أبقى حديث سوهينيها نساء حديث رسول بس دارتها و حاق حديث ما و سنقوم بأخل خلقه و إليه كرسي مصابري سنم أنك تتوري في كرسي انت هنو قولي فلا تنسى الوقار إذا استخف الحجى يطيش له الوقور ورب مهرش لك في سكون كأن لسانه السبع العقور لبغي الناس بينهم دبيب تضايق عن وساوسه الصدور أعيذك أن تسر بعيش دار قليلا ما يدوم بها سرور بدار ما تزال لساكنها تهدك عن فضائحها الستور ألا إن اليقين عليه نور وإن الشك ليس عليه نور ثلاث سياد هو الله النبي محمد والدراس صحباها قف كالصوقات عالمها هذا شاهلها هذا برميها هذا خير مجالها هذا مدفقات كارثاها هذا تاسد مدتكياها هذا مدفق حدقاها هذا قولنا قلنا قلنا قلنا يا أيها المرء المضيع دينه إحراز دين خير شيئا تصنع والله أرحم بالفتاة من نفسه فعمل فما كلفت ما لم تستطع والحق أفضل ما قصدت سبيله والله أكرم من تزور وتنتجع فامهد لنفسك صالحا تجزى به وانظر لنفسك أي أمر تتبع واجعل صديقك من وفى لصديقه واجعل رفيقك حين تنزل من يرع وامنع فؤادك أن يميل بك الهوى واشدد يديك بحفل دينك واتزع الموته ولا كذا الدفاع عنه يمنحوه فرصتي ما معطيه فرصتي قد يرضوهايه مين يريد كركو خيران مس بالوحه مين يريد مس بالويد مو عرف هاي روحو كو قبطري هذا الذي يجري هذا الذي من حاقبلها حدي ادرت رو دي ان اكو خيسته واو معنوه وروحو كو ديه يسوي هذا ضغط قله هذا هذا اللي يجري يا الانسان بلا وقت ثواني لا يزيدوا لك المساله ثلجه هذه كلها ثقله هذه كلها حيوها اينك قشودوني ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا وحيث ماذا كان انك من ذاهب من الوهن جب اني انا كمده الى حدني سنين وما عاد دون الله له دثر اي ذلك وهي ستين شنب كوارضك بستين، مثل الثقوب ده بديته، هري راعي كذلخ، ما دام هو خلاص في دهجة، فكوارضه هالك صاروا ستة طنكة، وارك طنكة حفنة، آه، ماركان نبتة ويا لهون لكن مركي دموالا يجد مثلي ولا اضربنكم بخارم مقولي ضربا يزعزع انفس الشجعان وراك في حاجه وقدام باين كي هري كي تموت المامي يتغاضوا على الاسلام وعلى الاسلام وخذوا التفكير وكو كلاوب ولا بك محاورين مساحه ذهبيه قالو وحي وحي وحي ولا تطفيه ضغط تظيري تاثيرو على القناه لكن السقوه هذه جربها كريدي انا بخبط بدمه كبار طوّه حيث تري وحُدِّي جيّي واربرّرال وجال ما ينكن يمسك كثاريها إنت أستان وكرجاري هذا الكيس لنكاه وحلاه يا دوما صار سَعْطَن يُعَطَّسُ منه كل جَبَانِ ماركي قدح كلمة دولة الثلاث كل شيء خلاص وتفتح هم بريجهم حاردة فضح رعاة أطفالك كلمة دولة وافقت هاركي يبغى نسقط سنين هاركي له كذا من طين الثلاث أو إذا أنا على من يوم أو وحيدوم في ما إني بحمد الله عند قتالكم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 لمحكم في الحرب ثبت جناني وإذا ضربت فلا تخيب مضاربي وإذا طعنت فلا يروض طعاني وإذا حملت على الكتيبة منكم مزقتها بلا وامع البرهان الشرع والقرآن أكبر عدتي. فهما لقطع هجاجكم سيفان 110. على أبدانكم ورؤوسكم فهما لكسر رؤوسكم حجران إن أنتم سالمتموا سولمتموا 113. من حيرة الخذلان ولئن أبيتم واعتديتم في الهوى 115. فنضالكم في ذمتي وضماني عسى ربكم أن يرحلكم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِكَافِرِينَ حَصِيرَةً إِنَّهَا ذَا الْقُرْآنِ يَهْذِي الَّذِينَ هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا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 محاضرات عوام شهدو ويهي الرجل الوجيس على الأفراق الغياء الثلاثية ضدك فالليمت لسكامة مساجد كوا أرضين حق الله عزي ووضا فهميان دقوه ووضو نواة كالرقسيين قربيوز نواة صحة الثلاثية آيات في كه كاها افتراق كالدقية آيات في قرآن كاها افتماعي نصري تاوحمك على استيقين afar cadhayadood iyo dad hadii aan tilmaamo khatarta ay leedahay iftiiraq aan la banaynayo ee loogaatay waraaqaha faana lagu qoray salidinta kullana lagu qoray buluubeytada waraaqaha soo intilmaami doono hatta inay ku qoreen ama xalaw uga dhacdo ama muraayad ka yara tageen hanqotee o دمامنا إله في أين إله الدعوة سددك و باقي فحنك يقول ما مريد بك تي وايد خرك انت اللي خرج واخر كرمها فحن ملين يا أعمال اللغة أنا طلمنا دونا. أولاً اختار كاركود حكشراً ورقها أي حكشراً ورقها كل شيء وشينشيا يوم إلى قبض يوم لقيها بالعد بطن يقول بحجي سوى ورقها عارقود واحد كم من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحجبون كيف يسرف الله عني شتم قريش يسبون مذمما وأنا محمد من هذا الباب أي أحباب قريه عارقود نووي نعشق دورنا يودي عبدونهم وحقوه يسير سلفيون سؤال ويجيهم بخلاف سؤاله ويسير كويته عبيكري ويقابكويته وإن جاء بضون أمريكا نرى إن أخطأنا وعاصوا كلا أي أبو قرن هلك وإذا كي أبو يرى إلا كي أبوه هنا أنت اللي تهز هالكي تهز الأوشري يا خرس نلاسك وريالك عنريه والله ورائع هذا نخطأنا صدق هي تونكوا لركوي مرة روا الله فريق مخاطر هذا الديبلو تجدي مخاطر قلنا من مدن يما الاخترايين اللي بلوغيه هتنولي اخطائك ومرنا 17 غلط بانك سو صاري اما محاورتي يا ريده اي غلان اتغيه لبده وداادكله يغنى وحدها سو صاري 20 غلط او كل دي هو كدعي 20 كلا لكن هذه مره مرقنا نقولها امك تيرا تيرا ده اما اي غلان بدلوا هيغيرا لبا كلها لو غاتيلها واصلني في هذه ان وح انكبر يخطاوتن لحياء افرسن كده يجوا به الرئة بس مع هذا راح يتعطي ساعات يتدري يطد مني يتدن منيت بسرعة لحياء افرسن كده يجوا به الرئة وكل ينكبر انت يوسف وكلي وكلي كي ينكبر عن ادي حاردي ما لشنت على الجرس وقف الإنسان. تداه وجد الإنسان شمت عمل وجب بدين ما يشمت خلاص المسلمين دهونا وأحكي بدن المقالك هو حالتي ترا شيء دهونا. أول ولا ريال إلى هاي وحورين الفري. ترك مسلمين تعندما أن توزقوا فكتين إن مسلمين تميز نقدان ولا نقدان. أفكر شكي سنة تاميجرو. واحد ينقرن هذا قف مانك مسلمين تجمعوا يمكن الدوام خل نقدان إنه قب قفيا يقفوي متعاميا متعالمي موقرنيا وعالا لسلم وراء الشيسك مخطورة وماكو أبو رمضي ان حردك أي اللاذا هي إلقى لا قفكك كبرا لسيعي في سدا وقبا يلعين سبحانه وتعالى آي رفا ربضونه وعيد شديد حنبارقا وقت الماعين مسافر قين إلى يُؤْفُر وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تسبع السبل فتفرق بكم عن سبيله إلى وقت الماعين أيضا رسول الله عمت كرتاه إن تجد إله إلا جمدوه أنا كالسجين تلا وجد عبد الله المسعود وحول رسوله عليه ثلاثة والسلام والذكر والتحي والدعاء يرجعنا هلاله يدك بسيئ كذب رسولك وضدي تيارته وخشبة هاي طريق إلهيا صوصا وطريق الشمس بجورثينة والدعاء كيرجنا وخشبة هاي فكر الديوان ايه طريق حق الخلافه مركز في في كان كان مع رسول كوعه المامي وبكش الشيطان التهيني وتوبيرني 800 خدير كسوار طريق في ترض يابو قدك ياك وكلي كل انسان سوق سيدنا مختد كي تبلطوا اصلا سوق كناش كدوي تصور مع هذاك الفريق قالوا وحينا هذه تريتني اني نسوي قال الله هو رسوله قال الصحابه ما هي الكتاب والسنه في فهم ثلاث الامه مين مي انت والتابيه لو بديني اوه طبي فلايه دو بت كده حسنوه فليسو جردوه اوه مير فالسيلي انو تفتو صعدا وحكراي رايي سبحانه وتعالى ويلي ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء كوى دينة وليكو كالتاقى انو تلايك راحا لا بقى دور فرقوا اي شيعا وانقصوا علي لست منهم في شيء للي وحباو الله بعدا معها ادو كن واحد كاامات ديال ايغناخ با كاامات جاي بريباكلتيه الشاطبي رحمه الله تعالى عليه كتاب كيسه كتاب الامتتام قال الى وحسن وحا واحد كان وريا حسن يدي حسن البصري وياني وحا نوضو دخاي مالي ماما مع كاملو ابو سلمان ابن عفان داو يتبكي وخد بيدي عثمان بن عفان مالكم تبكي وخد بيديا ايوا من من كي عثمان بن عفان كصور كذا خواريت تاوي كو قيلين عثمان ملي عثمان كو ايه وحنو ما قال كم من الظرييه الدمرك النبي وكتشيران جبال كتح الله يصير عليه أرى إن النبيكم قد برأ ممن فرق <تصفيق> دينه واحتزب وأن النبي يقول إنه فحو بريكا نقضى إلهي كبرية إن الذين فرقوا دينهم الآية قاضي يعني بقولهم المؤمنين أم سلمة إلى أم سلمة ومنين يعود معنا عايش وقت جهاتكين شوكتين إلى مسجد رحمة الله تعالى عليه أياها قرانك كأ... أو كتيرته صورة العام بقول يستقال يسفن مركي فسيرة محيي يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم أيش تتوه وكو شتتوه وفرقوا فيه والله ما ضر وإكل الجيدين وأنا بوك الجيدين هل كان يك كان يوحك لا يا إن أي كتب وقرأ وحذّى واستمع سنا كرامات ومعات وبناتها الحديث هي رسولك صلى الله عليه وسلم رسول كبير أذن هو دودن بسميو تبيح ما ذوقت بقلكا رفطا هذو مثلا سنا يدك كله إلا أقام بيجي سوء نقطة كوب تشان شيراء أو مذوب وحجة لا يعرف معروفا ولا يمكن من كرم وبدأ دم يكف النواك على المهم هذه أعزب هو فتحش كله بيدعى له كفليته ما علِم بـ ما علِم بـ مدير مدوي سيدا وجا قلب الله عليه وسلم أحاديث المام الدوام بيدعى أبا البرين ت هذا الشيء كلي يخشى قد وأنا أركض دوما إن شاء الله تعالى وحكاينا مسجد رحمة الله تعالى عليه وصل ما مسلمين تا إلى كلا تجان إن أفرين إين أي سيمادني لفري إلى أن قال ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاستماع والاتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين إلى أي سبحانه وتعاره بشيء آيده آيده ونستحي إن الدين تنا فرتين إن ليسو ماض وأنا كلا تجين إن ليسو دوار وحنا نبي كلا تضع الاستلاف عن التفرق والاختلاف وعقليل عيور جل وعلا ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيينات وَهُؤلَاءِ عَظِيمٌ هَلْ ولا تكون هَلْ إنكم مسلمين صلوا لهم ضياء كالذين تفرقوا صديقوني وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ كَوَأْكَلَ الذِّئْبُ خِلاَفَيْ يَقْشَعِرُ مِنْ هَذَا أَمَا رَمَيْنَا بِهِ وَلَوْ دَاعَا إِنَّهُ عذَابٌ هَارٌ قُلُوبُكَ عَادَتْ فِي أَمَانِيِّهِ أَمَلُهُ خَلَقْتُهُ مَبْدُ لِنَخْتِيرُ رُحْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيَّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَة وَسُورَةُ الله يستعمى عليك في يكون واختلافهم وماذا واحد لا لديه؟ إنه أم ذي هو شبه دو كانت تجدي إسخلاصين يكون يوسفوا علی صو، هفرق الدينا يواك عقيدة ذا، حين سايسن ما ينول، ما بخاربين سايسن عشان صو، عقيدة مين السايسن؟ مساهل شو كارن يروح هيتا مساهل سناذ ما هو جراني وين مودي وليجي مود كتاب عقيدة عقيدة يو، بقى سيدو قرن كرا، مساهل شو كارن يروح هيتا، مساهل يسكافر طياء مساهل يسكافر خلاص يو، فرو الواد كانت شو haddii wey inagoo ma aqiinayna saynaa taajin taa baynnaa subaahni hadeen ma wada hadal la socdo markaasa waxaan ku wadi miyaa istaagaa shaqada aad seenay wuxuu ruxay tii khaas tii oo waxa أو jira samayada naxayntaamku mid ka mid ah dhinaca oo isku sidana nagaa taqasay tii ha oo lebedi in isku day لبني و تصريبه كلامها وكله عقيله ما عدم لين فقيه لكن ما طين الثناير ربو الحياه و من سايشه لا يسكو هيا وا عقيله هو مو دغه عقيله اللي طلعتها سو و قاعد تقول انا من سايشه لا يسكو هيا وا ما كثير هو الثاني عقيده باليتعيني العيال باقو عياريه شيء يوسف عليه كاريم كثير على ابو شجره بتصياف فقوم قوم بني يروحوا يتفرجوا بني يواجدوا انا جينا تريد انا هلكه عندها مسلمين في الساعات فهمت ترى يسالوا قلبي ساعه بس ساعه ساعه انا وخلاص اكيد اه لو تيته وين شيد ولا خرابك ان شاء الله تعالى وعن ترى ان سبحانه وتعالى و يريد ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولا يزالون مختلفين وما الضالة من كمس سولة ثانية خلافة يصبح بما سوى إلا من رحم ربك إذي الى هين حريفين مهياني ابن أبي العجة الحنفي رحمة الله تعالى عليه وحويري شرح تحاوله إلا من رحم ربك الآية مزح للجماعة في المستثنى آيات وحي أمانة السماعة لا سور يا ودم للاختلاف في المستثنى منه وحي آياتك ليحي ليسا اخترافك عدي لغسر وغيري مو يعني عدي للغيري ما شكوها طيب وستفترق أمتي على ثلاث وطبعين كلها في النار إلا واحدة من كالله ما حريصتو التلفية هذا انت كالورة في الحالة هنا وقال له هذا تلفي تأتي بحاضو الإعلامي ويقول بها قوي هذا هو اللووي ويقول كماذ هذا لك ما لن تكون هذا الشيء بحاضو محاضو محاضو محاضو محاضو محاضو وليه إلهي التوحيد يسموه معنى مالين لما هي كليا أفتي سكيلة مالين قرمات ورمبود انتو مثال في السعادة وليهي لا إله إلا تفسير كيذوان لا معبودة بحقه إلا الله وليه المؤرد ما انتوه الرسول وراءة صوتين انتو مرادين شراءة توري ولا ولي الله الكرابي وحه هو رين ينخيارك ورتسامك وتقدم ديتاو شرحه هو يعني كاين مستك تبع عبد علويه راه تفوت جي جديدي محاضر بيتوو شيغي كليه اقفيت اجتماع عبد علويه دو في يا كل الهي وتعالى هو ايضا وقد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وهرائبكم مرمره حيث خلاوتنا اكلتكينا هبيثه في تحلو وتفشل بالدنيا ماذا دم ما فشل في الدنيا ترا في بعيد وتذهب ريحكم قوت النوي الله مع الصابرين اديت رسولك اقرب بين منظور المرى فإنهم من يعيش منكم بعده يفصير اختلافاً كثيراً وكما هذا؟ حديث يحوذي يفقى كما هذا؟ تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم جماعة المسلمين تا. ومسلمين تانسردان دي مركز ومالاً لكي هو المسلمين تانسردان باستماعان تا. القنيطة مسلمين بالله لما رأينا جماعة فلانية يصدقوا المسلمين توقفوا هستاتيجية الدقودية فريستهوا هالكيدة سارة ايوه هستم مسلمين تانسردان القاضي أنت الله شريعة هبينك، شامين ما حد سال من السال ولا أنا يا، والله يا، لو حنوصف كثيرنا دينتك، وما حافظ كثيرنا المسلمين كلامي، دي ما بقال دينتك كلام، ما أدرتي نعملها، المسلمين وإمامهم، فكلوا إمامهم ضل إمامك أكاذب، إكر إمامكين، سواء قابنا يا من إمام المسلمين أو نقارن يا إمامكم المسلمين، دوا فكرتوا بديه، إمامكين بالمعارف أوه هلا إمامكين وكرسيه أجيب، من إلى حديث عليه الله صلى على إنما من قبلكم من نهى الكتاب افترقوا على سنتين وسبعين فرقة، روا يركله افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على سنتين وسبعين فرقة، وتصطرك أمة وعلى شجر مدينة نحن صافسو، إلى اليهودين ولا صار، كريستينين ولا صاروا ماشوا كلترين، اليهود بروي، وافترقت النصارى. و ستفترحه أمتي افتلاح قال يا أول مسلمين لا إله إلا الله محمد الرسول الله ليه هنا يكالتكامل لديه ديه يا و اليهود الحالي يجعل افتلاح قوض الله و هاني اللي هكالي تجينا و يقولوا ليه أعوه مركز صاد ما اللي يعني آية يعني يا ايها المسلمين تسوق الدجله كل آية نزلت للكفار تجرب بايديها رجات الموحدين يا ابو المره راني اتكسطم عيش اسمهم واش بينه تسوق الدجله يوحله بالدينيره المساله يربك التوق كلها في نار سوق ثلاثه ما لرانا يا سماعه الانسان قف قد سوق في النار والدجله شباب توما يلا مره ما لون اعتزال ما رب يجل تن جديد دلوقتي ما لرانا يا سلامكم ده ومايا ظلما وزورا بل غبا أفرسان سلفين <تصفيق> تهم مري رسولك حديثك رسول كلها كوشها كله هذا النار إلى واحدة كل هذا منار منقل يا جميع هذا متباته ثم هذا من هكذا يعفيه لك شو هذا كل دمته بلا بري توبت كن تعرفه وقام هذا النار من كلها إذا هذولا من توبت أضبيان كلام برسوله كون نعذلهم ليس لك من شيء وراء إصلاح هو رسولك من عزيلي عليه السلامة والسلامة ما أقول لكم كتب والله هذا ما أرثت عليك إله ذال منذ الذي يتألى علي أن أغفر من كلام فأي سألي عمل في كلمة بابية كيف لنعمل كيف لا يقاد شيء لك الترابط أقب عليك مثلا الوحي تهيي ومشاقيني وحكوة المرامين كتابكية المسلمين تلابو الدين قال رحمه الله أن هذه الثرقة لا بد أن ينفذ فيها الوعيد لا محالة فرساً وعيدك على الوقت والدين اتكمل وكدعيه تأسوا لكم مرمى صدح يتطلعت من النار قالوا عيدوا باكري لكنه يمكن وكوت لبى أنهم مثلوا احي تحت المشيئ تتكالوا كبائر كبائر المدين ما حاضره يهرون وكف المامين ما حاضره يهرون وكف شايتها أم كان تغفير أن التعرض للتعيين لا شيء مشارطبي لي، وأحاول أن أقدم عيني. أنا أورن في لكن هل كان مرحلة أورن كرا؟ بالفرق فارته الإسلام حكم بين الشافرية، الإسماعيلية، المصييرية، البابية، البهائية، الأحمدية. فرق أصلاً حكم وفارة فرق يقول سواد قلياً. أحمد النحبري علماء واحد يا جماعة القضايا، شافوا الصناعي والثانية لكن جميعاً لبتوه كل تبصيليات العلمامي كل علم الإلهي والصناعي هو وقت جيسي كل صناعي نحن كشومي، لا تفرق <تصفيق> وقال لجدرك ثانية هاي الله وعراخ هذا وداعكم وطبلي ما صار أنا أخوان في يوم ما هذا اللي سواه كمل ووكان هلا وعمالي من دخل يعني ينتهى لي سجل برسندونا. فلأني التبليغ إيه إيه أخواني هو يساقون <تصفيق> وحباك الصغير وكفرعين. هلا وقول شيء بيه. يلا تعال سنك الدوبان. أي <تصفيق> أنه يا جن عبد محمد بن إبراهيم آل الشيخ فاتوا كسوس عليه تبليغ كم عنصرا ضعف ما أنت اللي جت شغفته ولا وقت يساق بحري. واحد يساق بحده يكون صدق بقولي اللي كوبات كوب cum te-ntâlni doare do guală de Ma asort din ielava tânietă an tână. Tarul أيورش أيروح أيكين ليالي دهورز ده وقطعة محمد بن على شيء. فإنها جمعية بدعة وضرارا تبلي قوات جمعية الصور محمد بن إبراهيم بقنتنا نذكره. أريد فملا ملا طلا. رب الله فإنها جمعية بدعة وضرارا وجمعية بدعة وضرارا وقنتنا نذكره. طلب شو محمد إبراهيم. في <تصفيق> حد ونبدأ كجيري إلى أنغار وتبتوا له ردوك الله يعطي وجدنا لها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى القبور والشرك بالله وعين شاخه وحي قوة طيب ورعاية التال يعطي إلى ذلك بدعو إيا ضد كأين أرغو يرام قبورة إلا أبدو إيا الشرك قد الله بحفظة الشيئيسي فقدو ما أنه يقول ما <تصفيق> الله بحا يزاوح لا بيغش روان كأين رح حالكم شو لي كتابك على القول البليغ بالقيقه يا فطور اصطب حدا لو بده قال لي يا سيدي تن يا سغا ها مو عرفوا حدا وشورن يا ستاركم مالرك يسويك دم مكتبه دي يلا ما كنت زمانيش وحيو جابوا لي ولاده ابو الوليد كاشي محاضره ووحو لها ان كتابكم هو ابن كمان اسمه هذا تكاثرت طاوله ابن داسم هل كان اوكي بس ما كان يليق لي كتبته ابن باز في حلقات عمر ما ما كشف ما من بس والله يدا فقام ينزل الكور عند عزي تلفين تريدوا هيك صنه كنا خلينا شريط ومس لي هنا صدق احنا باين انت شاهي شراب لاستي لما أراك أنا بين بركه لتن ما أنتو نعم هذا عشرين دلما استمالة كراه. اثنين عشرين استمالة مركون الدنيا أخوات تلفينتو. عشرين واتو دقيتي. وحنولين تلفينتو. عشرين بكسر على رنا وغم كسر على كراه. وما بقي تجر وباو كلا تجر وباش يكر. ما باداره وهاو تلو طاي وهاو وهاو تلو الدنيا. مثلا شكر. عشرين هذا استمالة ما حمل يبرشني تونكروا بزيج بيداهم ما دا حاملي الكره هي حق ما عرف لي تنكر فتاولوا كتبوا على احوال ولا تعرف استف دونا فتاولوا كيف سم ان شاء الله تعالى روحوا كتب جيتي اول لكن ده يودم رئيسي فتاولوا عمو كانين جدا رئيسي دغيتوا واناي هدا دغليت او ايده كو وحنا وي ديئه وابن عبد وليان. يو عبد الله بن قلون ما حكم عظم تعدد الجماعات والاحتاب في الإسلام والانتماء إليها. الإسلام في إسلامكم أيتها إن جماعات إسلامية قال الراعو لغطير. يدور الأمر. أو قبر الراع جماعات إسلامية العذراء. لما ورانا يهودي كريستن الإسلامية. بل تمحت كتير سدي قريني لا أمري تجح حبكت آه كمرجت أو كلا يكون وقت الفطار دي هذيل. نج وصورهم هاي. والحكمت شوية. تم على تربية الصورة إن تم كتاب كان لا اسماء بكرين مقصفة كدة هذي شافوا للسلام ميتين يأوحو النقدين يور الديني قال حنا بلاد الدين أو إلى حنا بلاد هو مجسمات يحصل صلاة على إلهي سبحانه وتعالى سيف كسيس ما سجنون بأي ديدايرة لا فكانت هو مجسمة هو ممثله واسلام مركز شخص ثاني ميتين يأوحو يني وحوائجه بكون مقصفة سواء مسلمة هذو حتى واحد أهل الكتاب فيه مشركين تا إنه دليل كانوا. فإن مجرد الشك والتهويل لا يعجز عن واحد. ما آه. دي دي ما. إيه واحد تعايا ولا سنا رعاياه قفبك ماء ما أنتم دل محاضرين آخرين قفوا يتعارن كرا. آه. وذاك راح على جمر قربك. أنت عصير الدماء. لكن دل على جاربه. دلك قرني. هتانيك الاعتراف إننا كون سكا كسر ريتينا وحترات. ينكم بوطان كيرهذا. ما عرف سكا كسر ما لكن اتو وحي كنت العلماء هو اهوين شاقنا بس فاييس كاوي هاي لا يجوز ان يتفرق المسلمون في دينهم شيئا واحدابا فإن هذا التفرق مما نهوا عنه ودم من احدثه او تابع حقله ترى هو كما رضا وتوعد فاعله بالعذاب العظيم مطلنا على مسلمينك أما أخواننا أمير سيدنا أمير كحد أنت تعلم المسلمين تلو سلام تأذل قلها ضيع نكلوب قل له ونسكاب نسكاب المسلمين ثم بناءنا ينكوك على سجان جين تلو سجية كلاكست سجانين رمضان فهناها إلى تفرق كلاسج وور إلى هاي جين أيو آبي عدي سودي سيد يعدي كل رعد وارد العين وحاول إلى هاي ربك جين مار مركز واحد يا أخي معصتني بحبلها جميعا ولا تكونوا كل الذين تفرقوا إن الذين فرقوا دينهم مركز واحد يا أخي أما إذا كان ولي أمر المسلمين هو الذي نظمهم وزرع بينهم أعمار الحياة الدينية والدنيوية فهذا مشروع هدينا كل ما ذهبناه مسلمين ثم وويا لي يوسف أو إلى أبو الكافر يستأذن كدعوات وضباط أو يا لي ثامر وكل أبوه حتكف حضره أو يا لي تيامر وشجر أبوه حتكف حضره أو يا لي كلام أو يا لي أبو كحات ثلاثة ما ذهبناه كل لكن ابيك يا كثرك بالمدح الهلالي صاموا بعوض اه اتحدىكم انا مين كين ما بعوضان اتحدىكم دعو الدين بكين اوبا الدكتان سيده انا أنا وثاني انا سازيد انت ابو يار ابو اليمين انا رمي انا ثالثي انا وكثر صانع اذنائي والدين والدين والدين يا ترى في صامي تقوى دور كدي إنت كأي تريوني سلفينا ضد المرض القرآن كل لكم آ سلفينا ضد قصدي لم تجيل قبلي يا بن مثير ولا يوم ثلاثة دقيقة كم تقولها بل مخدة عام كي كيس سلبت يسخبط غني وكرا خذوا يعني استعمروا خلايا يوم حين استعموا شت إروش أعرفوا بعانيه ما شرط الكلام طبعا مرقاة سووا بكله على تسمون بس بكرة يا مرقاة أنا كل شرطني وما حدا كاوش يروح يضربني شلون صار نير رسولك الله حاك في صدرك وكره ينطري عليه ذن بيغو هي الاركان <سؤال> اكو سو نقنقدي بيت كرهيه تتو انه ذرك اكو اركان ما ها مويه محاضرات وان كبل الى حد حقيقه دعوه الانتصار وذك لو ما وحنكسرنا قيل ده أنا شيخ ولسلام ابن تيمية مشروع الفتاوي سمت ثلاث كعفرات فحدا تقالي أفرتم إن فطس ثلاث كثلاث دشيتان لاول كلمة ثلاث يعني الله وكلا بحاس ثلاثين ما هو غير. السلام تصح عليه السلام قصوا مرافقين مو من بماله ثلاث جيلين رافع مش هيتين مش أفره مباعتين أبى وشافوا السلام تنين تمام و... ما هتلا حلا جالس لكن تبديمة متشدد كتبناط تفحده كم ليش بقول يا دراسني آفر وقت جاي بشي تبنات قد بده يدي يا وقت جاي ما هاي نهري تونا ويا هاي سؤال بعلقين يومين منو يدي هذا هو وعقارني بالويا تبلي عبد الله عريسي أخوك عبد الله عريسي بلبتوا ديوحي ليشبك تريلاش شيخو روح على ويجي علماء أن ما بعده ريتيو وعلى ويجي عبد الله بن قعود عبد الله بن فضياني عبد رضا عفيفي إيه عبد العزيز بن عبد الله بن بدر انت على ويجي ولا تريد يرطمن إلى ريت ما حكم الإسلام كل أحزاب وهل تجوز الأحزاب بالإسلام مثل حزب التحريم وحزب الإخوان المسلمين مقرناتي بالي. مرقسروا لمد وحي لاهل لا يجوز أن يتفرق المسلمون في ديرهم شيعا وحذارا يلعن بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه وذم من أحدهه أو تبع فتاولى فتقول ألم يلفظ فتقول رقم كذا يروشه ومن كل بقر يافريت ثلاث متلث ثلاث ذي كل عيطا وح كله أولويدي ضرقك لجدوان جماعات جماعاتك لجدوان مسلمين ثم أوقع يسالي كرانا وموقع يسالي كرانا ولكن أردت كتاب كتابي أردت فتاوي العلماء في الجماعات الإسلامية جماعات الإسلامية يقولون هنا تابت إلى الأولويدي ما تبنانتها وحي الأهلين لا يدوث في الإسلام من الطرق المذكورة ولا من أشباهها والموجود في الإسلام ما دلت عليه الآيتان والحديث وما دل عليه قوله عليه ثلاثة والسلام افترقت اليهود على 71 وسبعين فرقة وافتقت النصارى على اثنتي وسبعين فرقة وتصبت رقوم على 73 وسبعين فرقة كلها في النار الى واحدة قيل مني يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه يوم قيادي وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من متي ظاهرين عن الحق على الحديث. حديث حديث قسم المسلمونه مركاته واحدة هذه والحق هو اتباع القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة الصريحة هذا هو سبيل الله وهذا هو اطراف المستقيم وهو قص السبيل وهو الخط الواضح المستقيم المذكور في حديث ابن مسعود وهو الذي دعي عليه أصحاب رسول الله عليه السلام ورضي الله عنه. وعطبائهم من ثلث الأمة ومن صار على ناجين وما سوى ذلك إجا عن طريق الثلث كبيره ثلث بينا نقوم يعني وما سوى ذلك من الطرق والفرق هي السبل المذكورة في الآية ولا تتبع السبل وحتى لفت وضي الله بن عبود يا ابن باد حقا كفصوض وعفركم لبطر يا تطبيق سقعشا ابن بات هذا لفت ربنا نقول ليه أوكال ديوان سوحا ينصوق عدم دون هذا الكليا وحيد الباسقوي رحمه الله تعالى عليه هل تقرون مثل الدخول في هذه الجماعات جماعه الاخوان وجماعه التبليغ وجماعه الجهاد او تنصحونهم بالبقاء على طلب العلم مع طلاب العلم من الدعوه السلفيه وساله ما هو حاصل نصيحتين تنبال للوليمون انه وقفوا تبليغ يكبر حرب من سين واخوان كذا مساهم العلم جلّ بسلافين تقوب يرسل في السنة. آه، مارك العلم جلّ شيء سلافين بلا شيء. لكن كوا كان يخلو مشي غيره. همايا. ابن بسوع يري نصحهم جميعاً باجتماع كلمة واحدة وهي طلب العلم والتفقه في الكتاب والسنة والسير على منهج هذه السنة والجماعة. نصحهم جميعا بأن يكون هدفهم. هو اتباع الكتاب والسنة والصير على منهجه السنة والجماعة وأن يكونوا جميعا يسمون أنفسهم أهل السنة أو أتباع الثلاثة الصالح إلى أن قال لكن كلهم على الطريقة السلفية اتباع الكتاب والسنة يدعون إلى الله وينتصبون إلى أهل السنة والجماعة هذا هو أسواح خسيحك مجر سلفين <تصفيق> توقلي يكبرون تبليقي أخوانك ولا كلا صارى تبليقي يا خوانكي يترفينتي بالشارة خالك صدق كلا كلا صارى هذا صلصة على كين دهنا ملا هصيري صوصية دي ورا نصيرتين وصوص تظاهرة يبقى فين بيلادي ورا ندنا اقوى شغل ما دونا, باهري دونا. باهري لكن انت دكتور مريض وعكروا ويدية حركة أخوان المسلمين بالويدية كتاب كان شائع ويانو غرم وحمو كتاب هو عزيلة ابن الحسن للشيخين بس وابن الشيخ الشيخ. ابن وابن فضيم وانا مطلوب كتابه الدوع كيف الدين وعكروا شيخا لويدية سماحت الشيب ابن البدر أخوانه المسلمين كسلوذي نسولج علينا مدد إرثنا كلنا محاضر الله ما عليك ساينا ضاعت وعيري ابن البدر حركة أخوان المسلمين ينتقلها خواص أهل العلم إخوان المسلمين كواحد للديانة علم هذا جار كأول من البس آه وعلم هذا علمي دراسة هذه خاصة لكن علم خاصي ونحن ديني يامبو الشيخ من البس رحمة الله تعالى عليه كتابه لفتي تلاقيه دونه فتعرضي وجد بيساب من رحمة الله تعالى عليه يا الله سيدة وحلوه يديه تماعات التبليغة كورنة شاهوه من دعا إلى الله فهو مبلغ، بلغوا عني ولو آية لكن جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات عندهم بعض البدع والشركيات وعشاقوا يلي قبكة سويله الدين فهو مبلغ، بلغوا عني ولو آية رسولك بابوري لكن تماعات التبليغة لهم يتمد السود وحي على وحيا يا بدع يا شركيات وعشاقوا يلي بلولاو إنها ركوع وعذراش ويرى وإن وان الصيحيه حتى يترك المذهب الباطل ويعترقو مذهب أهل السمة والجماعة وإن الصيحي إلا من القباد الكائنات تقام ومن الكرسي ما يقتام فمن بعث قبل القسطورين الله عادب كأنه حدوقه ويرى حدب ما وخوچوادي احمد عبد السمادنيي وانا منين بوچوخودي ولاد قسياسيريو امام شافع قوفي تيتليت كامال حتوارني يا دوريو امام شافع مينيا خاليني وهاي سمطيريني امام شافع لاغهمديني هلكا لغهمدي واتهاميشا نكلو بلي هاد كامني سترو منك عالمك علماء ووينهم صناع كمذا هذه اللي بقوا هنا يلاينوا استلافيا مؤخر ادي سعة كمان كدمبلات هذاني هم اللي بقوا اللي صرفت هواي هذا اللي صرف كانه مال الصرفش نيا آياتك القرآن كهابس وشي هذه اللي بقوا خفون شيعان سوشي دمبل رماه رانا يا رح ينسختي كذي ما تنسختي يا نفتو ناسختي من الصوفين لقي من البادية إلى الخشبية بس لا يعرف شيء وين وحد كتاب تمشي لفتي صفات الصراحه الشيخ بس في التبليغ ولا جاي للكرام ولا لا سلطانيا مساله لكن ميل وكمرهاني تشرب ما هذا هو هيايو الشيخ هو في المعمع الله بيصداتك نار لوجو جودي قبل قي في دفع بيان باليوتي فون تاع باطه قال كي رايت كلمني في غثه نحذروا كنت ابن باطوه قال لي جي الله اليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الامم ستفترق الامه على 73 فرقه هذا صوت القرآن لكن واحد مدى الحديث كانوا خلدي هيد فتبطرقوا مدهي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة نساطها الغيابة فهل جماعة تبليغ على ما عندهم من شركيات وبدأ وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحذب وشق العثى على ولاة الأمور وعدم الصمع والطاعة هل هاتين الفرقتين تدخل وحل يقول لغا ممتنوا تبليغ أيها أخوان بدأ يطرقات ستان شركيات كالقرانية يلين خواك لكتس وشركاتي هو صفوت و ثاني محمد ثاني بالاكيه كل بعان تقريره مدن واحد من الصقيان اميركو يحسن البنا وكان هي كتاب دي سي لو رن جري مجموعه الرسائل قبل يود يدي حكم ميدون اندهيك في اخر كتابها جاء الحبيب مع الأحباب قد حضر و الكل فيما مضى و جرى الرسول كبال نو يمتع نضحا فضينا أنت أنت أنه يمتع نبو الدنبيري نتعطي بجل يليس مغفرة من السيئوز إلهي لقرأ ومن الذنوب إلا الله نبي محمد مرق ليدنبوده فميوكرا استجابا لقول لي يغسر الله ما تقضي من ذبن محكور دعا في كي سيبال دعا هو عليه الصلاة والسلام قاصد بن نروع لين ترسل كنوسه يركضوا قبل لا تضوبحاي ايعود لتسامحوا ذنبي دينون اطول شرط ما درسه علي تسرى ورسولك محاجه عندك وقبتوي لن تراميدي لا شنو بدك يدقين لي هو يكبد عاد ويان وبين وي شد البه ابن باسوح لي تدخل في 72 وكلام ابن باس ووبين يتو داف فيك سوك دكلي يا تمي يا طونس فاصوا فصوا فطوانك يودن بأي وجه راح فطوانك تقولي بدل شرح منطقة ابن بدر إن أنا من مقلبه لقيا بعاء وظوري سدو عدالة ثميني وشرح منطقة إنه من مقلبه لقيا بعاء أرجي كداي كتاب قاس شرخ وشرخ وشرح يكون شارع الله بقية طبعا كذي سبده قليان هذا من حد ثلاثين في كذا جماعة يوسف ما جراني فوق شيخ الألبان أي شيخ الألبان رحمة الله تعالى عليه وحنا جوري أخوان المسلمين بأهل السنة وهو يري الباني ليس طوابا ان يقال إن الإخوان المسلمين هم من أهل السنة لانهم يحاربون السنه وشيخ الالباني ما ضع ذكرتم لله والسنه ما هي السنه غيرت كلام يا امبي مع احد اطباء محمد ضرور بصات لشيخ الالباني رحمه الله تعالى عليه وانا كل شاء الله تعالى فسارة سيديوناي اوه لفتي دانوه فقرانتي وحيك كده حسابب برسدونات لفتي سنوه او درمي وقت او درمينا ووقت ووالات وحيف كاويه لو ويوري فالسلفيين تو هنالابد وضانو هنو يمادان ارقاس كتاب كان قود ديريبان كوري لباب بقل او ادين كاهبان كيلي جيلد وزياء ورقبن انوانسي دين خلتاف ظلام لباب بقل مئتي رجل من الاتصام ارقاس ان لوغ قيو راجل كايت قدم الدنيا نقدا يتكلك من كلا كان من كلا دوار اقول محل الدوني خاوف اني باوق <تصفيق> من تلي ورات حو من تاني هتاق في عين انسان بالبابان بعض على هوت لشه لا ينبلوا لو ويبن العصيمين رحمة الله تعالى عليه قال ماذا فتابوذ الله ونعين وحاله يديه هل هناك نصوص في كتاب الله وسلتي النبي صلى الله عليه وسلم فيها إباحة كعجل الجماعات الإسلامية وحاله يديه ميالا قيلة النصوص كتاب يصل لها او وكتابات الإسلام وصدعي صعبا الجماعات الإسلامية انت من مقرأ الإسلامية بشماعات قريبة الإسرانية تا سماعات بطلعانوه التابوذي انك هو الإسلامية وكيفت انت من قبل أن لكي تزواجه بولتا ليس في الكتاب والسنة في ما يبيح تعجل الجماعات والأحداث بل إن في الكتاب والسنة ما يدمر ذلك. كتاب السنة في كتاب واحد في عين التوعية في واحد ف... لا أين يطيل كتاب السنة. فتوضي عيد وقت فجوي. كنا في رب قلتي تمكنك تشو شف المسلم بالظفرة عدد كيدي منك محادثة تقدميني، معايا سلام كده بيني. يا وزير ما هينا روبسي استماعات ثلاثين ذاتين، واحد روبسي ذوق، روبسي كعمل عراق قريب، سلام مع وصلها هو يلحق الشيء ما يبين. أو كواحد روبسي نقل هاي كتاب دي سناك اللي ورد كده عنهم، وبرج يوسف. تلو ما ما روبسي ما رامعك كل اللي كيسه. برج أفاريو وبي تجر وبيو فلا تجر أنا وان كحابي استوتت تينكها قليل وين كذي كتاب في من الإنترنت والكتف حابي الإنترنت واللي بس بس ما كنتي ما تيجي كسو حابي وهاي ملك كارلو وحابي هذا الجودو تو كو بالجريء وبالجريء أو إن رهاس بدأ على كل قضية لا إنك يمين كيف تقدر إن كون بأم بست أيضا تفضل درمي في بعض الأحيان هذا الشيء دوري قام دارنا وارك دوم إن شاء الله تعالى كل أرواب الدار يمسكينها. يسوع مالك شبل نيتوريها، إبن الرسول موب دليلش ذا عيرة فر بدن، ما كان طالب التلمام التفرق <تصفيق> وح هذا كير من واقع، عبد الرضاع عفيش، أو ويريد تمعيد أنصار السنة محمدية أما أنصار السنة محمدية حيثها إلى ثلاثين مائة بديعين تواح الله مايا مائة بديعين، واتش عني لا نحبه، ورحمة الله عليه رحمة واسعة. تبليغ لولو يدي عبد الرزاق عفيفي هذا الدجاولة يا عبد الرزاق عفيفي قد دليل شرير في بلغتي شيء لدرجة تعو وحنو سوي للرحمة والله عن خروج جماعة التبليغ لتذكير الناس بعلامة الله صار شيخنا يقول لي تبليغ ما رأيك النبالة استملاه هين ويني سبق كان موسى بربيكنه مركات على شيخو عبد الرزاق عفيفي الواقع أنهم مبتذعة مخرفون وأصحاب طرق قادرة وغيرهم وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس هم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى إلياس شيخهم في بنغالبش أما الخروج بقصد جعوة إلى الله فهوخروج في سبيل الله وليس هذا الخروج جماعة التبليغ وأنا أعرف التبليغ من زمان قديم هم المرتبع في أي مكان كانوا هم في مصر وإسرائيل وأمريكا والسعودية وكلهم مرتبطون بشيخهم إلياس وهذا في الزرطان قفيفي وحويلة تبليق وصدتها الواقع ومبتدي عمالك السيد شوقان وفراسات الليال واصحاب طريقية القادلية قمت بشكل كثير خروجك بحان الهي دركي كماها ومحمد الليال دركي وبعبود أنا مقرد بساعة قفيفي بيه هذا ما نوعي صاري هذا وانت سلقة ده حتى كثيرا وانا شايفيه زايد أعودك لما سلقة ده حكا بيه ما ماانت الدويلة محاضراتي وحران وغللين مثل maski tiil أنا أقول هيربين وإن كان وهرك في <تصفيق> دبلة، صلاة تليقنا. كلمة كله والله وبالله نالها. وأنا كذا أفتحه. وأنا مك عاد ميجي صورة تحمش شيعية. حطي هدول الدقران، فحنقول غرضه ها حطيهم بعض لينوها. وهابعدين سات كيد شيخ حد الشيخ أنا لقى شيخ يبي يجيبها لادروا. سات كيوان كيف يسوقني دي. بعدها قال لهم دين لقيت سوالفين جاج منوين دم دونه ودون فريسة دا مشاعر اللي يعيشنا سوالفين دا دا مشاعر اللي نبكيه دباه سوالفين حب حب على صار دا مشاعر اللي سوياه يعيشون تاسا مشاعرنا اللي يعيش مش أنا يا سوتشينك أنا يا سوتشينك ماي شاء الله هالكم بحر اللي يعيشون هالكم نوكي أنا والمجابي يعني كان من غير صادق بطران كل اللي هو يشوفه بدونه. إنجحرو سنقول باسمه واسم أبيه واسم جده. سأفتح المكعب وياي واتلفون كيس من الله عبد. هتدي بطران. نيجي صادق. الفوزاء نفسيس ووو كارض ولا فتعدد الجماعات هذا ليس من الدين لأن الدين يأمرنا أن نستمع جماعة واحدة. فهمتني يا هاكن حال الحكاية كتاب شرقي استمعنا كريه جي. إنه شيخ لها تفرق لبتي تبع هذا تفرق ومع عذابه قارب رحي حديث الحديث. افتراقهم متي رحمة ورحمة هاكن وسبح هذا كريلا راتنات قال شيخ توزع رحمة الله تعالى عليه. الاختلاف ليس رحمة، الاختلاف علاه، اختلاف رحمة ما هذا علاه بولكوزان؟ صفحتك ولا تنشر رحم سلستار لجاي من شاور، كلامك بولكوزان انتاف، اي كذب بينا، وحفلة يعذبين امهن هارينه، هذا ينقب يوم هو عوان كيمس في بلده حادريس الغو قلنا ميرك سنار بولكوزان، اف انا بسني ما اشرف، صدق وقفام دول ستار harta waxa ku wad walaaladii inuu qab tacab aragayna waxaan jahil u keen waligaa aanu dhabar marjaacnimiyaa faa'alaha qulaytiina wala blaab yaa haa eeg ee filminta la tii markay dhigayaan way ku kala qalbiga gudmo ku على الأفراخ يقول على الأفراخ وما معرفه وما عريفي هذولا العيال تلفية يقولوا وأنا كذي مرلا واسكنه مين يذكره معرفينه بيشود بل ما الرجل على الأ على الأفراخ العيال تلفية هذي أنا مركو أخري عوانك التيته وعيري وحنا الرجل على الأفراخ العيال تلفية ما كذبت على عواني عوانك أيوة طب أنا بورت الشيخو. مستكيد واحد خاوسو داتيشي واحد الناس كاتشيكت اسكو ميد ما اولا ومكاد لا لا روحي تاهي اا كنتي ثلاثه ايات تردين ت هو ردين ايات ثلاثه اولى على افراق ايات ثلاثه وحيد افراق وحال لو مقنيه لو فسرني نشرح البرنامج اا روحي بالي اقاولوا ان واحد مقفشري الدليل داخل في ان ذبع دهيب باخري الدليل فنسكرنا وا الدليل وحنا لينا ما فهمين وحالو كاين ملغه ما لا أفرخ دليله ما لا بعث رسولنا قلناه ما قال على ذلك قوله تعالى ما أنت ما كتبه الدليل والله ما له مركزة على ترمع نبي سري ولا هذا كل شيء جمعين نفس الأرض ولا هذا موارد دليل كل شيء من دلوا دلبا لا غضب وذبح صبيا. مروح من سيد الهدا المعمور. هالكاملة ما أفهم في كرانستر. المعمور. يروحها طعم ترى. المعمور مع المعمور وبال مع المعمور ومحنيه. بروحها طعم التين ميد في شيء. المعمور يا عمري. روحوا كأمريت ترى. روحوا كأمري. لفتي أنا سوشي كعنا. مرتبال يدين وقال إنهم من كيف يقول إنه مقدن كهاء حالة الدين سمركة إليه دي دي الإسلام دين شيئا انت ربما ترى أول رسول قلتوا يري الدين مطيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعينة المسلمين ولجميع المسلمين وعامتهم وآيمتهم وعامتهم وعين <تصفيق> الله إنما أبقى حديث تواهين إياه يقول حديث رسول بس يقدر. وحاط طن حديث ما سانسرو خال خاله ويقولي كرسي مصافر سنة ما أنت تقولي كرسي أنت أنا بقولي ما أنت تقولي سنة وكايس والنحدي يقولي ما كان سويه السيرفان سر وروحيلي الدين المصري الدين المصري يقتل لله إلهي هو إلهي ذي وأنوس يجودينه وده ما تدقيت على سردة إلهي ذي الوانية وإلهي وأنوس حتى الوانية يعني خطفنا كنجرد دقيت على سردة وع دقيقة كوعاد إلهي <سؤال> و أنا اكتب لك جد شحني يوميا فلذلك واي بوصلنا فاحدين كتمبي انا يدوز بوصلنا سداو جد إلهي و أنا محمد سداد إلهي محمد فضييان كل يوماين ما صدق <تصفيق> حباي هذا لا والله أنا كرحيير ذي ها إنه يجي عامل اللي مكنا الجاني من نواصي عاوتش واميله اللي بدينا كنا نكشفه وحيد صفران وياك عين يد كوها إذا ساند بس كتمتين ما ينجدش شيء تيسه ما دري أو سكرك ما دري وسكر كلا بحوي وياك بعيون يكوي إنك جرساب حين دسته إنه حير أنا حرام ذيك أصل حضور الحير أنا مشركين كي يشبه هاي ويهود يشبه هاي ونبي محمد ونبي يسبو خلافه وحرام وكدعة ما راح عليه <تصفيق> حكم الرجال منين والشوط تاني كلوب اللي يوي فرت بالجرك ديسمبر كانت صار واحد ونص العلمين ما خلنا نطعن سجلت علمين صاير سولف أخيين وركان الصالح فهموا سلف الصالح على كمدة سن عربي ما هي بالصوشك فهموا سلف الصالح بالمعرفين أبغى تيلو منك كمدة سن عربي ما هي وح كموعيري يا مذنون راحوا ممدله إلى هي رسول كتالي مسندله محاضرات الله حنوم ملني ايج جلین ساعتی وحید سعوتي سقالي وصدام تطبيس وصدام میت بی سعوتي حديث قلک من مقلين هنور هدان بیتی دکبدین عاید مفون مقام کدی جمانت و نحیاب شیخ بالبوبلی و حناتی و حیلاتی. آنامون عاید من سفرانه. واسکله هذار کالب تی سصحما هطيحه ولا تكلبتي في المحاضرات مع لوح أنكوري تفرض عينه ولا يسمى سان أنكوري وكان فيه دهانه يا سان أنكوري البركان آخر رخاتجو في الرياض زاد فيها وكان سواه تفرقة وتعاونوا على البرد والتقوا على بنيني ما شاء الله سان صح الدليل الصحيح لانكوري ما وجه استجلالك ده وجه وجه استجلال شيء رجاء سواه استجلال إن بس المسلمين كي أي كان عاصم إيران أمير إم إيران، ويهواستيان، وعشيقين كي يمسك فرب الدنيا، سان كوري. بس ثانوا نقبلك. في إدبا، يا كاغو ريني كولادا. ما كان شيخ خلي الباني بيجوري، ويدومان تامط الدفرا، واللي بكون بيت شيخ الباني بيجوري، سان كوري مشيت خلي الباني بيكاغو ريني. إن كان عاصم إيران أمير لويهلا، إن يسوي تعاون عظيم وأنا شبهت كذا سامورسون أنا هذا في ديوالي، هو السؤال في السينتوري مين هذا شيء خلقناه، لكن هذا أول دليل، هذا هو الديوث دليله، ولكن يقول أول دليله، في سوق حسن كرامبوي، والسامحورو مع الأمير المسلمين، في ما زوج ساشي أخوهم كيرين، طم كارم صيام الله هذا اللين مع الكار، هي أولاً. كتابك يصنّه كل يقفك الثالث عنكرة بس، ومن يجرّد هذا كتابك يصنّ الله يباهيين إذا أكبرت عدوك فاريسانا ما أرى ما في حداده وأصحابك رسولك تابعين في تابعين التابعين صدّح فيه قرنية تضلق لها صدّح ذاته قصدّي سوى الغلق المياه سيده وقيت با إله يحهيلي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين mu'miniin ta sadduu kool kaawliga soo حقلني toos dhaqa qarni loowliima tawallaa nusli jahannama wa saafat nsiira wa hakrawii wa feyd baa gooray inuu iraah laga soo naqila saxma waala mustaqmi labada sadh xadooda isku xiga inuu laba goor min laba goor ka soo naqalay wa feyd wax safhaad keen wa sheegay malaynaya labada sadh xadooda ibnjubrain.com marka sawir uu soo tiraa uu wuxuu google kaga جوجل ilaa google marka ay ka baarinto waxa ku fashilinaa wuxuu qeexay in lix tii oo maxdi meheli waxa ku fashilay taa waqtiga intii wax yar ka soo raaxnayay sidii uu game oo sayidkiisa ku qornay saad digine hatta faqawa intii aad محاضرة عوان كيده يهي واسده يليل محاضرة عوان كيده يهي سجر الأغراض الأصاغر على التلاعه على التلاعه على التلاعه بفتال العلماء الأكابر لا تتعلم عن هذا المرأة صحيح سلاصة يقولون أعلم محاضرة عوان كيده لابتالي وقتنا بورتن تاموهين ججري قلت لكما قد بيه على أعنبالغو قد بيهي ولكني أقول لك جهلك وما تدري بأنك جاهل وما لي بان تدري بأنك لا تدري جاهل باثنقطه ان انت ما ادغرام ايا قوشه رواه الحقيقه لو حاصف في ادو قرت وحينك هو محل النزاع وعتروي ايوا انت محاضر عن التراقبها يعد له بجديه اذا صحيح هالقضيه كنسنص وحو يري سببيه وطريق عدنا قبل مايو وعلينا ولا a douău, aștept că băi imediat să meargă. Ma amega amarca arii ca băi, înălțate așteptă. Iar anulii se așteaptă, nu cumva dar în a a كيف يمكن أن يكون هناك فصصاً أو شيئاً الثلاثية قفك سواكدتين الثلاثية طريقة الثلاث الأمة وطريقة الثلاث الأمة والراعب قفك ترعانا والراعب لكن هناك خلافة هو الثلاثية يستطيعون أن يكون هناك إتسامك الثلاثية وحبكم الخلافة ونحن نقول أن الله يكونني أفرتي ميلها فسارة يربان كوروري وصوش إتسامك ويهلصناك الخلافين ونحن نبحي سجد الدجنة. وحنا لم ملينا إياه، فقال اصل نجت فيه، فقال وصول بين قبة حضرة هو صلى خلاص. رقاصة ربع الثلاثين مني، محال الهدر ثلاثة شعير، محال الدهل اللي ويدحقيه الضال الثلاثية، محال ثلاثة مركها الطاقة طاقة ربعين، سمحار ما هو منويل، محام ما نقولنا هذا يوم من واحين، هذا لعائي استودت كبيار وابك كملا. وترى لو كان رمحا واحدا لتقيته لكنه رمح وثاني وثالثه فضو هذا الكيش يشقرا قابل جنبلا لكنه شيء غشي الذي سطحناه لجماويه شيء غني هذا الشيء الذي سنه حقا موقفوا الهي ما تقولون ما لا تفعلون. عند الله هل وخيري وحيلين وحلا بنينا يا مسلمين تونا يفكوا لك سجان أقاعد قف كبناء إيه دين وغد جو جالوكا تسوي شريفكواي مرت تلبي تمرات قريب جالب سهامه وصارت عادو بنيني ما ليش جالسيني الله تعالى بس كفيني وديس كثري هلا بنينا إذا كدين وغد جو جرحنا يا مسلمين في كلاك ثمانية حقيقة والله ما هي أعداد هذا чисلك خطاعت أن Ende 때 Furxohn ثوث منها وضعه حيث وoyu أ Labor אחما سنو Отسف wir في اليوم الحل rebell sangat Eugene Concer Bring Heather sieva Klean einmalنسيا و ś Zwiyadett internally Ich disse detta gentlemanun anyone of aiento du Obeder he said He said me affiliated with the Quran Iえdy FEMULTOsta usted اسpart espe誠 فورا же hasür djadatata. bombay Today he tell me حياة القرآن كنكره والرمل بس اللي هو عادي جاه وحايكون الرمل تحريم الحلال وتحليل الحرام أي أي بكونه بس وعكوا الرمل صيد بنيه أشر الحرقها. التي لو سياق الله آخر ما الله بناء وما بله آخر ما يستنيل آخر ما يرى في تحليل الحرام وتحريم الحرام يضع أوضح الله السنيان شيء الوجه الذي ما إلا وجه وحلي تحريم ك بله أنهي السنيان خاصة وتفضل عليه بصر حال عليه حرمات سينو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 هلا بالزعر يا ويلي ما كون حديث ثاني يعني نفس هذا كان لكن فدنا هم ركبتهم لا تعرفي ذلك وواحد 70 تايم العصايمين باهدي يگول اه ولا ولا كبدا كبلها جوابه خلي محسن وخذ شيء عدت طريقين ثلاثه خليك بطريق حق ديو او فهمتيني ليين بالديو سمعت هي اسمه مقلي والقريه يمشو كو هذ الاسم ما وكليه كلهم ما بي شيء ولا شي يريدون بين فايف ما ورا هكذا تقوله وان كان خريج دواء ولا نيوي ما هو من بيتر تصدر انصار انا خريج ايش ابن العسيني والحوري وعمه التخاض التاسيه كمنهج خاص يتظرب به الإنسان ويضلل من خالفهم من المسلمين ولو كان على الحق والتخاض التاسيه كمنهج حزبي هنكيلات اللي في بدواء راح تجبي لكن ثلاثيه الدوله يا شرفت لي وقتي لتقي صحه كل مره ما شاء الله هذا هو كل شيء الثلاثيه وعم التي هي اتباع من هذه الثلاثه عباده وقولا وعملا وائتلافا واختلافا واتفاقا وتراحما وتواجدا كما قال نبي صلى الله عليه وسلم المؤمن في تواد ومراحه متعض مثل الجسد الواحد إذا سقم منه عضوه ذاق منه البدن كله بالحر فهذه هي الثلاثيه الحقة لتنظيبك نواف ناوي قفت شرفيه من 30 تولوا تعلمت اقف نص يمنى ادي غاره قريب عداي قال ان كذا اس كر دي دي غانتها كورتي رجع ابو تقر دي قفت شرفيه سبك دي ما سدي واقل دي ما مجنوم دي شلتي هو اكرامك النبي عالمها هذا شايلها هذا غير ميها هذا غير هذا مد باخالسك هذا، مثال ميت تقيا هذا، مد هذا، هو نك نبت قليان لكن هذه قلية ما بخانوا ببت قلنا مثال سوكن، كون مثال سوكن، استك نبت قلنا، سلبي مين سلبي كشوي، ادين كلاش في هي سلبي يا رجال لكن تا سلبيا من الأسرة مين تعرف قارب انت اعرف قارب يا يا فتودي تيجو كده بيسافر وأنا بحكر بأقوني وحكي كيري خلافهم لأهل السنة أقدي إن رزقهم الخلاف كسلمان يعي يسفر خلاصين منه أهل السنة هو خلاف أقدي عقير خلاصين أهل السنة مهد. صفر سفر يسلمان أضع كلمات ثانية بورسي وعلى كين من كان وعطوه حبايا وحنا ودان وهو يس الحسان رأيت سفر قنيا تاويل في السلمية حسان, حسان كهري فأصلح حسن قابو نسخة كحذرا إذا نسخة كحذمة ما بريك مثالك يا شو نسخة تصير بارو بندقاه مركب بستميه وهاي لامب لغة تعتقاه بس كمان تموياني فوريه فريستو وخمسة أيام شن رشا من مثالك يا لمن جكتي بندقاه فالأول عصا ولا تدي بارو أرندونا وداك